ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة إن ربنا عز وجل خلق آدم عليه السلام وابتلاه بمعصيته ثم أهبطه إلى الأرض وابتلاه بإبليس وابتلى إبليس به ثم أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه على بني آدم وجعلهم شعوبا وقبائل وجعل لهم وسيلة من الوسائل يتعارفون بها وهي الكلام ونقل الأخبار فبالكلام أرسل الله الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب وإنما الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل ولهذا كان أهل السنة والجماعة ينكرون على الجهمية الذين يقولون إن الله لا يتكلم لأن معنى هذا الكلام إبطال الرسالات جميعها إبطال الرسالات جميعها والرسل إنما يخبرون بأوامر الله عز وجل والشرائع تنقل بالأخبار وأحوال الناس تنقل بالخبر فكان الكلام والخبر عليه معول كبير في صلاح الناس وفسادها إلا أن استعمال الناس للكلام ولآلته فيما هو شر أكثر من استعمالهم له فيما هو خير ولسلامة المجتمع المسلم وحفظ الناس وأسرارهم أمر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم المسلمين بحبس ألسنتهم عن أخبار الناس وعدم إذاعتها وإشاعتها وها أنتم قد علمتم إن الأحداث التي وقعت في مصر جرت في كل قرية ومدينة أخبارا ما بين امرأة مخطوفة أو مقتولة أو رجل سال دمه أو سرقت أمواله أخبار في كل قرية وبقعة ماذا يفعل الناس كما أمر الإسلام وماذا يفعلون الآن ولا أخص قوما دون قو وإنه لمن المعيب أن يغمس أهل الدين ألسنتهم في معايب الناس كغيرهم إن السني السلفي ممسك لسانه إلا فيما ينفعه وقد روى البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تكون عجلا مذايع بذرا لا تكونوا عجلا مثايايع بذرا فإن من ورائكم بلاء فان من ورائكم بلاء ما هذا البلاء مبرحا مبلحا مكلحا وإن من ورائكم اياما رذاحا متماحله الردحا لا تكون عجولا جمع عاجل مذيع الذي يذيع أخبار الناس لا تكون عجولا بنشر ما تسمع فإن فيما تسمع كذبا كثيرا وفيه صدق لا يجوز إداؤته فليس الصدق كله صوابا فإذا كان الصدق غيبة فإنه حرام فإنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان في أخي ما أقول أي إن الذي أتكلم به من الصدق الصراح فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته فليس كل صدق هو خير فإذا كان الصدق غيبة ونميمة فهو شر وإن كان من معايب الناس ونشرتها فأنت في بلية عظيمة لا تكونوا عجلا مذايع بذرا يقال رجل بذور أي لا يمسك سرا فإن الذي يفشي الأسرار رجل لئيم يقول علي رضي الله عنه فإن من ورائكم بلاء مبرحا شديدا مبلحا مكلحا تعبس منه الوجوه والقلوب إذا أذيع ويقال خبر مبلح إذا كان شديدا على النفس بلاء ممض إذا نشرت أخبار الناس وإن من ورائكم أياما رداحا وردحا أي واسعة الشر والبلاء الفتنة بها كبير ليس هو يوم ولا أسبوع ولا شهر بل ربما يطول هذا البلاء وأنتم تغمسون ألسنتكم في معايب الناس كم من خبر أذيع هتك به ستر رجل وأزيل عنه عافية الله عز وجل عليه ينبغي على أهل الإسلام إذا وصلهم أخبار الناس أن تقف عندهم لا تكن مذياعا تسمع ثم تنشر فكم من دم سال بخبر زاع سره كم من رجل قتل لخبر سمعه وكم من فاحشة ذاعت فكان من ورائها الشر العظيم وقد روى الترمذي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين لماذا تتبعون عورات الناس إذا سمع عن فاحشة في قو، لماذا تسأل ما الخبر وماذا جرى ومن المتهم الرجل أم المرأة ومن البريء لماذا يتتبع المرء عورات الناس هذا إيمان لسان لا إيمان قل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن من الناس يحب أن يكشف سره وأن تذاع عورته وقد روى البخاري في الأدب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا ذكرت عيوب الناس فاذكر عيبك قبل أن تلج بلسانك في معايب الناس أمالك عيب أمالك سر تحب أن يصان وأن يدفع الناس عنك إنك لو مررت في ديار المسلمين ما كأنهم كذلك إذا وقعت الحادثة في قرية أو في بلد ترى الناس فرادا وجماعات يجتمعون يسألون عن الخبر وتزاع الأخبار وتنشر وفيها من الكذب ما فيها وفيها من الصدق الذي يجب ستره فتكشف أسرار الناس وتزاح عنهم عافية الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجسسوا ولا تحسسوا والتجسس أن يبحث الناس عن أخبار الناس السيئة لماذا يتطلب الناس معايب غيرهم ما هذا بالنصف وهذا يوقع المجتمع في بلاء عظيم ألم ترى إلى الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم قال إن الذين يحبون لم يقل إن الذين يقولون مجرد محبة القلب أن يعلم الناس أخبار غيرهم صاحبه متوعد بعذاب عظيم لماذا يحب المرء أن ينشر قال السوء بين الناس وأن تكشف أسرارهم وأن تهتك أستارهم ليس هذا من الإسلام في ورد ولا صدر وقد توعد الله عز وجل الخائضين في أعواض الناس فقال تعالى عن أهل سقر وكنا نخوض مع الخائضين يتكلم المر بما يتكلم الناس به والواجب عليه أن يحبس لسانه وأن يكف غيره وقد ذكر العلماء أن فتنة عائشة رضي الله عنها أن الجماعة من الكبار الذين عوقبوا كانوا يسمعون الخبر المجرد لا ينقلونه لكنه مجرد سماع ما ينبغي للمرء أن يسمع أو أن يتكلم بما عند الناس من شر بل ينبغي عليه أن يدفع وأن يسكت الغير وأن يستر على الناس ليستر الله عز وجل عليه فإنه من يتتبع عورة المسلمين يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته وقد روى أبو يعلى في مسنده وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن علي رضي الله عنه أنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء ما عقوبة القائل روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافى إلا المجاهرين معافى أي يعفو الله عز وجل عنه إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عز وجل عليه فيقول فعلت البارحة كذا وكذا فهذا القائل للفاحشة لا يغفر له لا يعافيه الله عز وجل ولا يعفو عنه فهذا القائل والذي يتلقف الكلام منه فيذيعه هما في الوزر سواء كل هذا لحفظ أعراض الناس وأنا أقول بكل أسف كم من صاحب لحية يتمرغ في هذا الوحل ويكون كعامة الناس كعامتهم وقد روى وكيع في كتاب الزهد بسند صحيح والبخاري في الأدب أيضا من حديثي نفيع ابن الحارث وعقيل ابن شبل وجماعة أنهم قالوا كان يقال من يشيع الفاحشة كالذي أداها من يشيع الفاحشة كالذي فعلها هذا كان يقال في زمان الخير والفض. الفاعل للفاحشة كالمذيع لها كلاهما في الشر سواء وفي الإثم سواء إن حفظ اللسان عن عورات الناس إنه بداية الخير لكن إذا خرج الناس في الشوارع وقد هتكت أسرارهم فليس بعد هذا الشر من شر وقد حذر الله عز وجل عن هذا مراراً إذ تلقونه بألسنتكم وقرى بعضهم إذ تلقونه بألسنتكم يتلقى ثم يلقي صار لسانه يتخلل به كما تتخلل البقرة وما هكذا أهل الشر. أيها الإخوة ما أجمل أجمل أن يعيش المرء مستور وما أقبح أن يسير بين الناس مهتوكا سره أليس من العجب أن يستر المرء ربه ويكشف الستر عنه أخوه أليس هذا قبيحا جدا أن يكون بين المسلمين إن الإسلام دين راق لا يطلع عليه أحد إلا خضع له قالت السوء إذا انتشرت كانت وبالا على الناس وحل بهم الشر كما سياتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فاخذ لسانك إلا من خير لا تقل سرا ولا تزع شرا وكف لسانك وأذنك عن أعراض الناس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 ثم أما بعد، أعلو أيها المسلمون أن صدق الخبر وكذبه لا علاقة له بانتشاره، فكل خبر مشهور وهو كذب، فلا تأخذ فيما يقال. ما تعتقد صدق ما يقال لشهرته فإن الأخبار يعرف الصدق منها مناد الشهرة والامتثال، فكل خبر يتكلم الناس به وهو كذب، وقد روا البخاري والمسكن في صحيحهما من حديث حبيبته رضي الله عنها. زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قال يا رسول الله انكح أختي فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أه تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية يعني لست وحدي معك وستتزود من شاركني في خير الأختي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تحبني لأن الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين فقالت يا رسول الله فإن نتحدك أنك تنكح درة بنت هذه سنة فقال صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها بيت أخي من الرضاع درة بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام زوج أم سلمة وهذه ابنتها من رجل آخر فهي مبيلة النبي في حاجة وقد حرم الله عز وجل على الرجل أن يتزوج بنت المرة التي تربت عنده قال تعالى وبائمكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن دخل النبي بالمسلم تزوجا له ومعها ابنتها من غيره فزواجه بابنتها حرام بنص القرآن وهنا سؤال يمن تكون هذه البن ربيبة للنريه عليه الصلاة والسلام أكان يحين له أن يتزوجها لا يحين له لأنها من بنت اخيه من الرضاع، فالنبي وابو سلامة اخوان من الرضاع، فيستحيل بكل حال ان يتزوج النبي ببنت ام سلام. ومع ذلك هذا الخبر مشهور في المدينة. بل ويتحدث به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلا تحل هذا الخبر جاءنا من بيته فهو صدر فإن هذا الخبر يزاع في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث به نسانه وهو محبو كذب وما يحل له أن لها فهذا نص دليل واضح أن من أخبار المشهورة لا يلزم أن تكون صيادا فلا تجع خضرا لسهرته ولا تعتقد صدقه خضرا لسهرته وأن هذا الكلام كم يدفع المسلمون له ثمنا كم يدفع الناس له ثمنا كان من خبر مشهور هو كذب، وقضاء البخارية صحيحة ان اسماء بنت أبي بكر أرسلت الى ابن عمر تقول انه دلغني عنك انك تحلل مصوم رجل. خبر يبلغ وهو كذب عن يقول وتركت بمن يصوم الأبد كم خبر سياح كذب يستكوفه الجمل واقع به الدواء فقلن ابن شدة في أخبار المدينة وخلفته بمخياط في تاريخه ودم حساكر في تاريخه أنه قال لها عيشة وقد سنعها تقول لما يقل لعثمان رب الله عنه قالت عيشة تركتنوه كالثوب اللقي ثم قربتنوه تلبحونه هدح All mm right. -hmm. ينتشر هذا الخبر حتى يتصور صدقه بعض كبار التابعين كمسروق. وهو كذب ليصل له ومن كذبه لقدم الخليفة الراشد رضي الله عنه. يقول لها مسروق أليس هذا من حمله؟ المشهور حتى يغتمر به انتبار الجله ارايت ايها الاخوه ان صفتكم يا اخوان ليس بالشره ولا بكلام اغلب الناس ولا بكلام تبلعها فها هم الصيام يحجب صدقه الخلو حتى يزال به وهو مع بطل الاختلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والضل فانه اكتم الحديث وانظروا الى كلام الله عز وجل يقول يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الضل الظن لن يقل اجتنبوا كثير من الظن إن كثير من الظن ولن يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن ولكن لأن القليل من الظن ظن فلا نجات لك إلا إذا اجتنبت الكثير اجتنموا كثيرا من الظلم إن بعض الظلم قفوا ألسنتهم قصولوا آذانكم واحفظوا قربكم من الخدف الدار واحفظوا أسرار الناس واستروا عوراتهم فإن هذا هو سبيل النجاة وفي قول مشهور عن الدليل عليه الصلاة والسلام وفي السنة مقال وفي المعنى ما يشهد له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه اللهم مغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصبنا على القوم الكافرين ردات في سنة تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ونولاها اللهم لا تدع لنا ظنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلا قبيتها إنك ولي ذلك القادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعكم الصلاة